كلنا نتذكره في جوان 2016 كانت انطلقت حمله كانت الحمله هذه تلقاتها جمعيه عنايه للرعايه الصحيه بشعار دار دار كلك باللاوي اعطي دينار كلنا نتذكره الحمله هذه والهدف منها شراء اله تقصي سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله شنو هو اللي صار من 2016 حتى لليوم هل انه تم شراء الاله هذه ولا اذا كان فما صعوبات اكيد نتحثوا عليها مع السيده خامسه محرز رئيسه الجمعيه صلاح النور مدام خمسه اهلا وسهلا صباح الخير يا سلام مرحبا نهارك زين ان شاء الله كلنا توسمنا خير معناتها في في الحمله هذه ونتصوروا اللي هي القترا واجه كبير وكنا تبعنا انطلاقها شفنا مدى حرص المواطن اليوفي في قبلي على معدد عمل الجمعيات خاصه اذا كان الجمعيه هدفها خدمه المصلحه العامه ونعرفوا ما زلنا كيف معناتها احيا العالم نهار الاثنين اليوم العالمي لمكافحه السرطان اللي للاسف اليوم ولا مرض العصر ومنتشر بصفه كبيره وخاصه في جهتنا اللي ما زالت اليوم تنقصها المعدات والتجهيزات وطرق العلاج <تصفيق> معناتها المريض عافينا وعيكم الله بالسرطان في قبلي يعاني الام المرض ويزيد يعاني الام التنقلات والتكلفه والمصاريف هذيا معناتها اللي زادت عكرت الحاله اكثر مو من نرجع معاك مدامه خمسه ربما هذيا اللي خلى الجمعيه تطلق الحمله دار دار كل قباله يعطي دينار اها مشكوره اختي مبروك هي مش عارفه انت هل ترى مقصود جبتها تهته ولانه حنا نهار الاثنين احتفلنا باليوم م -م. العالمي للسرطان هو مقصوده <تصفيق> ومش مقصوده طبيعي 4 فيفري هي الحمله كانت اساسا وقت لاحظنا بحكم كل اكتوبر الروز اكتوبر الوردي نعملوا الحمله قاعدين نلاحظوا من عام لعام قاعدين ينتشر المرض هذا وحتى كينا واش كان انتشار هذه ال لازمها تكون موجوده باش تدخل الوعي في المجتمع اصلا معنا اكيد كي تولي مثلا انت عندك راديو تقول ماشي باش نعمل راديو دي سينيس مثلا كان نفهمك ولا بالتالي المره تولي عندها تدخل في ثقافتها فما فم ال تعمل بها التقسيم مرض هذا اسم كانت هذيك اساس الحمله و... واساسها هي بالذات كيف تفاقم المرض <تصفيق> احنا الحمله تاعنا انطلقت توسمنا في خير صراحه انطلقت في 16 جوان 2016 ان سيت اسم الوالي وقتها مشكور صراحه تفاقم تفاعل معانا ومعها المدير الجهوي وقتها تاع السبيطار والمستشفى مدير المستشفى بحكم الدوله مش معناها مانيش باش نقول ما مش حطتنا في حسابها لحد الان معناها <تصفيق> اما حبينا وقتها بعد ثوره وكنا نعملوا دخل وثقافه اخرى زاده في المجتمع الثقافه هذيك هي كيفاش تنجم انت تخدم روحك بروحك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كيفاش اني باش مثلا اني محطوط اون رير كيفاش نعمل بسلوك اي جماعي وليني اونفام وجمعيات تزاد مدام خاصه خاطر اليوم بعد الثوره تقريبا شفنا الجمعيات اللي قاعده تنشط وشفنا الجمعيات اللي تحاول تعاضد مجهودات الدوله واختل وزاره الصحه بين ظفرين نقولوا عجزت على توفير الحاله هذه تحركت الجمعيه باش توفرها, توفرها خاصه اليوم في اطار نشر ثقافه الوعي بتقصي سرطان ولا المعالجه زادت في حذاتها اللي على الاقل خفقت من التكلفه وتعبها معناها حنين ماموغرافي مم مم. مش موجوده هنا معناها اللباس عليه يمشي سواء كان عندها كنام ولا حاجه يمشي يعملها و... ونجمي يمشيش كان هو مش معني بها ولا مش عارفها اصلا ولا عندك الفلوس باش تش تعمل تعمل واللي حالته معوزه اللي قاعد تشوف فيهم على حالته معوزه كان تدبر لها جمعيه 40 ولا دبر لها 50 دينار تبقى تستنى باش تلم الباقي مم. لان هي باش تنقل ام وبنتها ولا امرا وراجلها وكل كل في الكل نقولوا 200 دينار مهم تعطيهش انت المبلغ لو انتير ولا تعطيه نصطر المبلغ هذاك تبقى يعاجب شي عامله لي يصرفها في امور أيه. اخرى تكلماها وينك مدام, <مدام> وين مشيتي وش عملتي <مد> نقول لك راني ما وصلتش باش نعمل لاني ما متش بقيت المبلغ يعني ف ب المهم احنا <مم> عملنا وقتها اعطونا ما هي وقتها رمضان في جوان اعطونا 3 شهور حق جمع الاموال <مم> لمدنا مبلغ وقتها عملنا حرصنا على سواق على شدين الصيف وقتو سخان اي حتى سو لسوق نمش من سوق السوق نمشوا لما ادنا مبلغ باهي وقتها بعتلك زدنا مشكور 3 شهور اخرين م -م. في اللانتروطو هذاك في الوقت وقتها عملت لجنه الصحه في في قبلي مشىوا معاهم الوالي وليد لوقيني وقتها تبدل هو مشىوا للوزاره وقتها وزيره المراعي هذيك اي سميره مراعي سميره مراعي وزيرة, وزيره الصحه م -م. وقتها هي سي عملت كونفيرماسيون جو عندنا اداه زياره في الوقت هذاك الولايه قبل لي وعدت بمجموعه وتعهدت بمجموعه من الوعود من م -م. ضمنها تقريبا انه يكون فما في الليل اول وحده لكم اني بيدي وقت جو غدو والزملاء معناها اني ما عندي حاجه بحط شيء معناه حاجه بالموغراف تا الجي وقت جو الزملاء ذكر وقتها جمعت النقابه كلمتهم شنو هي الماموغرافي قال لهم باش يجيك تا اصبري شويه معناه باهي نصبر اما راهي مكتوبه في معناها في المنشوره هي موجوده ماموغرافي باش ترصد لك باللي معناها في دار فاع بعد لك سمعنا كونهم فما دو ماموغرافي باش يجوا وحده اللي قبلي والاخرى المدني متاع قبلي مشات هتل... لولايه اخرى الولايه اخرى اللي هي ولايه قفصه باهي سكتنا والوالي مشيت لاني وقتها في الو... قلت لها راهي ما جاتناش كيفاش واش نعملوا ما با ثلاثه دقائق ما دامش باش نعمل لك اصبري المامو قراف جايه وعلاش انت تحبي تلمي وفي الوقت هذاك ما دام خمسه الحمله توقفت انت طبعا باش نجي باش نلم داني كل المنشور. كل قريه ولا كل بلاصه باش ندخلها اول واحد يجيني باش نعمل خيمه نتاع يجيك الشرطه اعطيني الترخيص نتاع جمع الاموال اها مانا وعنده الحق معناها مانيش انا ضد هالحاجه دي وقتها الوالي حبيت انا قلت له راهي معناها حنا يحبسنا معناها أو اول واحد متضرر فيها حنا الحمله اللي معناها الجلسه اللي قعدتوها مع الوزير قال لي الماموغرام باش تجيك ومله داعي للبش تاع ملي باش نجدد لك يعني هذه تقريبا من بدايه 2017 2017 هذه نقولك في جانفي فيفري 2019 مم. 17 هكا هو بعده لك معناها معاش عندنا الحق بقينا نستنى بقيت صراحه اني انوفوا نبي دي اقتنعت معناها الفلوس اللي لميناها نعملوا بها حاجه اخرى في مهم. نفس السياق معناها اللي هو ني هدف من بين الاهداف مهم. صندوق مرض السرطان اللي مهم. صندوق يتحط كان في الولايه ولا في البلديه والمريض السرطاني يجي يزمنا فلوس تبقه قديمه فهمنا وقتها مع تيليكوم تولي ديما يصبوا لك مثلا يقول لك صب دينار لللك النمرو هذاك الصندوق هذاك هكا هو مشينا بعد بعث لك ما حاولتش نتصل حتى والي بقينا نترصدوا في الاوضاع حتى نستنوا في هالقرار وقت باش يتنفذ هذيك مشات القفصه قالوا العام الجاي بفما ماموغراف اخرى لجبلي اا جيل مدير الجهه مدير الصحه سي عبد القادر وقتها مدير المستشفى الجهوي قال لي مدام هي في الديوان وجايتنا مشينا ناس كل الراديو حضرنا البلاصه ونستنو مشات لجورجيس حاولت الوجهه الماموغرافي مش مشات لجورجيس فمه باللي معناتها اي وقت مشات لجورجيس وقتها صراحه تحركنا فما مجموعه من الاولاد بارك الله فيهم مجتمع مدني اولاد اخرين بخلاف جانب الصحه حاولنا باش نعملوا الحمله من جديد ونجددوها اما على شرط قلنا نمشوا المدير الجهوي الاول نتاع الصحه نتاكدوا فما ماموغراف ولا ما فماش علاش هو وقت زادو قاعد مع الوزير قبل الهدايا العذاري ظهر لي شكون كان شاد الصحه الاخر الحمام الحمامي ظهر الحمامي حمامي حمامي نعم الوزير هذاك سي سنهو جاوا مشينا نتاع النقابه المكتب نتاع الاتحاد قالوا سيخ تخرجوا لنا شسمه الموموغراف باش تجيكم مشانا ما بيه من, من, من, من نحسنو الظن ونحسنو الظن مشانا ما دير الجيهوي صراحة غير راهي بشي تجي ما جتش في مارس بشي جي في معناها افريل ماي الماكسيموم معناه هيك هو بقينا نستنو من وقتها حتى لليوم الليلة افريل مارس هذيه و افريل هانا نستنو معنا بقنا نستنو في الواحدة بشي تجي في المقابل عبيدة بقت تسأل الفلوس اللي تم جمحها مم. ما تشراتش الماموغرافية على خاطر صارت هالإجراءات هذية ومهم جداً مم. مدام خامسة أنه نوضحه للسيد المستمهين آه. شنو اللي صار من حقهم زيدا بين الوقت هذيك والوقت هذي بي في حال أنه جدت معناتها الإيلة هذية الماموغراف مم. وتجهز بها المستشفى الفلوس اللي تم رصدها تقريباً في التبرعات هذي قديش, قديش بلغت احنا وصلنا بريسك 15 معناها 14 مليون و 800 و زي اللي هو بطبيعة ما كانش يكفي باش لا ما يكفي فيش ما كافيش الماموغرافتو هيك قال لي باش تجينا معناها النميريك هذي حلي كنا ناويين باش ناخذوا وحده تراديسيونيل معناها تصح كانت 200 مليون مم. هذي 500 مليون تاع معناها علاش حتى حنا ولانا مع حاجتنا بالدوله تجيبها وبعثت لك احنا حبيتاني نبين الاهداف انا كما قلت لك صندوق مرضى السرطان ولانا تفاهمنا احنا ومدير الجهه وقال فما ابليكاسيون اها اا كي تم تحكم حنا ما عندناش راديولوج فصاش فجهه فما ابلكاسيون كيف نعملوها هذه الابلكاسيون سيتي مليون اها سيتي مليون هذيك كيف لاي لها 70 مليون نشرو بها لابليكاسيون هذه نعملوا ربط مع سي اشي نتاع سوسه والمستير الربط بهم تولي التكنسه يعمل سوا كان سكانير حلوا زاده مشكله سكانير, سكانير ولا الماموغرافي يعملها والكونترولونجي يجينا من غادي ما نعمله بالراسج قلنا هذه خير من مم. صندوق مرضى سرتا بحكم مره عندنا راديولوج ولا هذا البرنامج اللي استناو فيه باش نعملوه معنا مم. هي فلوسهم في الحظ ونصون واني اصلا عبء على كاهلي معناه حتى ال20 دينار تنحل بوصطه في ديسمبر أيه. انا نحاول نرجعوها لاني كيما قلت لك اختي مبركه امانه هي وكما جاتني امراسبوع اللي فات قالت لي بنتي يعني اول واحده وقت عملتوا الحمله في سوق ثلاثه يعني اعطيتك دينار ومانيش روحي معناها لشخص اخر جات تواني تبلي ثاني معناها بالمرض هذاك ماشي قادر باش تعملي الماموغراف معناها انت تحسي اصلا بالاحراج معناها ماهيش تعرفي الناس معناها قله الثقه ويلزمك تسعي حتى حرص زاده مدام خمسه خاطر اليوم كل حاجه ناقصه ماذا بينا نكملوها في الجهه هذه اليوم اختل الجامعات تتحرك من اجل على الاقل للمساند حتى المواطن يحرس على انه هالك الاضافه من حقه من حقه ماهوش مهو. ما يعني معناه اني واحده من الناس نعتبر نفسي نمثل المجتمع المدني معناها مم. قبل ما يشكي هو نشكي انا معناها يعني صوت القبلويه كل معناها جبعتني في زاويه كل احنا صوتهم مش بالهين معناها هم عندهم الحق معناها احنا قاعدين نتحركوا ماهومش مانيش قلت يقول عبء على اكالي معناها مش هينه راه الحكايه اكيد ودي بليسني كيف قلنا اي مم. دي بليس معناها ونشوفوا ونتفاقم عندنا اكثر كون سير دي سامعنا ونزيدوا ف... شويه هذايا مادام خامس أخيتي المتابعتكم ربما للمرض السرطان مم. عفين وعافكم الله جمعية عناية لرعاية صحية وشنوه برنامجها ربما في العملات التحسيسية وإلا حتى في عملها اليومي في ربما استقطاب لعبادة اللي مم. ربما أصيبت بالمرض هذية ولا شاكة في إصابتها ولا اللي عندهم مشكون حتى نحو الإحاطة والتحسيس حني الجمعية كانت لنا عام ونصه كاكع حدثنا خلية مرض السرطان امم <تصفيق> الخليه هذيه صراحه نجحت خاصه في عامها الاول معناه نشد بالكتي الناس نغدو مع بعضنا لان مريض السرطان احس احيانا بحاجه للدعم النفسي اكثر <تصفيق> شيء وكي يلقى الاندورال دارين بيه كلهم مصابين بنفس الواحده تهز نفسيه الاخرى نقدوا قعدوا وصلوا معناها في الاول قعدت معاهم اني نقعد ونحاول نخرج نفسنا وبعثت لك يقعدوا يوحدوهم نسمع بهم بعد يقول مدام رانا هزينا فلينا عملت الشيميو انا انا جبنا لها مثلا كل علنده انا عملنا لها ولا هم يخدموا بعضهم هذاك اكبر حدث اللي عملناه حنا وحنا هذوم حاولنا معناها لان مريضه السرطان اينو فوا سي يتعرف وكل معاش انت تنجمي تدخلي حتى شيء لان ما عنديش حتى مزيه معناها يمشي كل شيء متوفر لها كل شيء متوفر يبقى التنقل التنقل كيف يجينا ويجيوا عندها راند دو فون نتاعها وكل نحاولوا عن طريق السبيطار زيد معناها احنا جمعيه مش قاعده طريق السبيطار نعملوا ريكيزيشن يمشي بال يتنقل والخليه هذه نجي ما كل ساعه في الباج نتاع الجمعيه قاعده ندعي كل انسان اها ما... <تصفيق> عفنا وعافاكم الله عند المصاب المرض هذا ينجم يجي جلسات نفسيه لانه ما قلت لك بعد تنتظر بالنفسي اكثر شيء معنا والدعم النفسي هو اللي يخليك تتغلبي على المرض هذاك ولا لا واص... واحيانا الام المريض هي لازمك انت تت... تت... يكون المريض ربما اقوى شوي من حتى اللي وحيد أه... بيه في الغرفه لو خاص امهات ذوقلي صغيرها ولا بنتها صغيره مه مه هي معناها الصراحه هذوك قاعدين معتنين بهم جانب النفسي بجلسات و يعطيكم <تصفيق> <تصفيق> الصحة مدام خامسة محرز رئيسة جمعية عناية لرعاية الصحية نشكروك برشا على الحضور بالتوضيح عش. ويسمحونا مم. معناها القبلوية كل مم. وإن شاء الله يا ربي نحن معناها آخر حاجة هذي مقررين هذي ما جاتش في جوان الناس كل باش نخرج ويزلنا تنخيص آخر ومانيش نحن الجمعية في يوم ما جمعية في تونس طلبت مني الإذن مدام نعملها نفس الجمعية عطيتهم لو كي <تصفيق> تعملت هما شروها معلا بورتونا ما شروهاش مش في ولايه حطب. اخرى خاطر التتليس وانتم في السبيطار انا شروها باش تحط في مقر جمعيه اذا, إذا في في مقر جمعيه اشراو وحنا اللي, اللي معناتها مؤسسه عموميه ما فيهاش جمعيه حاول تتعاون انا قاعدين نشوفوا اما فلوسه في الحفظ والصون ويا ربي ان شاء الله يا ربي يقدرنا ان شاء الله باش يشروهم ممكن مارس ولا باش يشروهم قول لهم راه جات وزيدوا سهلوا الحاجات الاخرى ان شاء الله واللي ما لا ما نشوفوش الحملات اخرى حتى من قبل بعض الجمعيات الاخرى في انه نوفروا الحاجات اللي مش موجوده في بلادنا نحاولوا انه المجتمع المدني والجمعيات تعطي بصمتها بطبيعه في كل ما يخصه وينقصوا الى تلك باللي ما دخلناش شكرا لك بارك الله فيكم بارك الله فيكم هارك اسعد الايام نواصلوا معاكم مستمعينا مانيش باش نبعدوا برشا على جو الاسره والعائله وما اغلاش من صغيرنا بطبيعه وخاصه التلميذ اللي نحاولوا انه نحيتوا به نحاولوا انه ناطروه نحاول اليوم